ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تأكلوا مال اليتيم إلا حتى يبلو أشده وانقل الكيل والميزان بالقسط وانقل لا يكلف نفسا الا وسعها وان كنتم تعدلوا ولو كان ذا قربا واذا كنتم فاعدلوا ولو كان غيركم ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان اذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السول فتفرق بكم عن سبيله وعن تَذِكْرُهُ ذَالِكُمْ وَصَّفُوهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ غَيْرُ وَصَّفُوهُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لكل شيء ثم وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أَن واتقوا لعلكم ترحمون وآذا كتاب أنزلناه باركم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقول 119. الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أنزل, أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ أَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ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 كان يز الذيينَ يصدفونَ عن آياتس ذاابِ بِم كان يصدفون كان يز